سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فدع له وفاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يصفى